أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات وأنزلنا فيها آيات إِنَّتِ الَّعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ الْزَّانِيَةُ وَالْزَّانِي فَجِلْدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةٌ جِلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَشْهَدَ عذابهما طائفةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَكِحُ إلَّا زَنِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّنِيَةُ لا يَكِحُهَا إلَّا زَنٍ أَوْ مُشْرِكٌ وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء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 مِنكُمْ لا تحسبوا شر لكم بل وخير لكم لكل إمرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.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 فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك, فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم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 إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجنهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق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 لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أَهْلِهَا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 بعولتهم أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم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 وأتهم مما لله الذي أتاكم ولا تكره فتيعتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا لتبتغو عرض الحياة الدنيا عرض الحياة الدنيا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 يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربيا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُوا الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٌ وَالطَّيْرُ صَافَّتٌ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ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 يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لعلي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنه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 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعناه وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقَاسِمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تَقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه مَا حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منه قُمْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَاهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شيئا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 وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ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 فَإِنَّ النَّاتِيَ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ نَجَاحٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ نَجَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 ليس عليكم جناح أن تعكونوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلت بيوت فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله تحية من عند الله مباركة الطيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع وإذا كانوا مَعَهُ على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا